بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم بالاخرة هم يوقنون اولئك على هدى من ربهم والائك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم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 الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ خالدين فيها وحد الله حقا وهو العزيز الحكيم خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا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 هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا قَلَّقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ